Thank you. هوى. ومش أنا اللي جري ولا شن خطر ولا لي حق معك لا مش أنا اللي فيه ولا أنا اللي شكي لو جراني عليها هوى. هو مش أنا اللجل وأقول شن خطري ولا لي حق معاك تبقى أنت هاجرني وإنت اللي ظالمني أفاكرني حضرك جاك أنا قلتها كلمة كل شيء اسمه كد اسمتي والياك وكفى يا قلب انشغل على قلب خان الأمل وكفى يا قلب انشغل على قلب خان الأمل وعيزني أرجع تاني لا أرجع لك تاني لا لا من كم سنة لما دار الهوى بالناف فكرحنا قلناه مش دي راحت قلبي ولده أمل حب اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بالناف فكرحنا قلناه صاحب قلبي ولدى أمل حب اللي تفأنا عليه إيش معناه عهد صنط ورايته والدخ والعمر داب حواليه. لكن اللي بيحبك ما لا عندك والغني يرخص لي انا راح زمانی هدر ونکنش عندک خبر انا راح زمانی هدر ونکنش عندک خبر وعزنی ارجع تانی لا ارجع لکتانی لا لا مش بعد بدل وقتي أنا بدي أقول لي لي دا يحصل علشان هاي تكون هاي تكاد يقرأ له كان يتأذى. أنا مش بعد بد الوقت أنا بدي أقول لي لي دا يحصل علشان شني تكون هاي تكا إجراء لو كانت أكون أنا مش بعد بد الوقت أنا بدي أقول لي لي دا يحصل علشان شني تكون هاي تكا إِذْ كَرِئَ لَهُ كَانَتْ غيروا وينك فين حبيبي بتنسى مات من حبي كان فعمري قلبي قلبك من حبي لي لي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي فين قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكن جنبي كان مشاركلي في عمري ونسي شارك قلبي فين قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكن جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي ما بتبش يا رب ما نعرفش يفهمني ولا شايف معرفش ده ذنبك مذنبني مش يا رب ليه معرفش چيف هم مش زمجي تبقى انت هاكرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حق رجال انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي يعني شغل على قلب خانِ آماده قلب شغل علی قلب خانِ آماده